بوك تو ترنازج ثلاثة عشر ثلاثة عشر ويد ديالنستي <تصتح> الأنشطة والأعمال الأنشطة والأعمال <تصفيق> <تصفيق> شو ربت مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ вона працює в офісі هي تشتغل في المكتب هي تشتغل في المكتب вона працює за комп'ютером هي تشتغل على الكمبيوتر <تصفيق> هي تشتغل على الكمبيوتر <تصفيق> دي مارتا اين مارتا اين مارتا وكينو في السينما في السينما вона дивиться فيلم هي تشاهد فيلما هي تشاهد فيلما شو робить петро ماذا يعمل بيتر ماذا يعمل بيتر він навчається в університеті. Хуа Юдарісу Філжем'я. Хуа Едрос Філжем'я. Він вивчає мови. Хуа Юдарісу Лугат. Хуа Едрос Лугат. Де Петро? Ай Пітер. Ай Пітер. У кафе. Филмакха? Фі алмакха. Він п'є каву. Хуа єшрабу каху. Куди вони люблять ходити? Іла ейна йохебуна а не згабу. Іла ейн На концерти. إلى الحفلة الموسيقية إلى الحفلة الموسيقية вони люблять слухати музику هم يحبون سماع الموسيقى. يحبون سماع الموسيقى. куди вони не люблять ходити؟ إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ نادى سكوتهكو. إلى ديسكو. إلى الديسко. вони не люблять танцювати.